فان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهداه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 الآخرة أشد وأبقى، فلم يهدي لهم كم أهلنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم.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 وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه او لم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى ولو ان اهلكناه بعذاب من قبره لقالوا لقالوا ربنا لولا